فضيلة الشيخ عطي صقر كيف يبدأ المصلون في إتمام الوقوف للصلاة وهل يكون إتمام الصف من اليمين أو من المنتصف قال العلماء إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام ندبا لا وجوبا فإن كان المأمومون اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام ويندب أن يكون في وسط القوم فإن وقف عن يمينهم أو عن يسارهم فقد خالف السنة وإن كانت الصلاة صحيحة وإذا جاء مأمومون للصلاة ووجدوا الصف الأول ناقصا صف بعضهم عن اليمين والبعض عن الشمال ليكون الإمام في الوسط وإذا وجدوه كاملا قال جماعة يبدأ الصف من جهة اليمين لحديث ابي داود وابن ماجه ان الله وملائكته يصلون على ميام الصفوف وقال جماعه اخرون يبداون الوقوف خلف الامام ثم يكمل من اليمين اولا ثم اليسار اما اذا حضر الشخص ولم يجد سعه ولا فرجه في الصف الاول فانه يقف منفردا ويكره له جرب أحد وقيل يجذب واحدا من الصف وأنبه إلى أن الأمر سهل لا تنبغي زيادة الخلاف فيه والله أعلم